Allah habir bima tamalun. Alam tara lüzzin tevalluq olan gızbal Allah عليهم. Ma hım min kum ve la minhum ve yahlfun. Ve yahlfun al alkerbi ''İnهم ساء ما كانوا يعملون'' ''İtخذوا أيمانهم جنة'' ''Fصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين'' ''Lن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا''